¡Suscríbete All بعز شوفو للو مسكين ديمام قبل الليل يباصي ولا يتبا وجتنا عندكم نحضرنا العرسكم اشتحم ابناجكم باش نشوف الزين وانا ما باش نشوف الزين وانا انا باش نشوف الزين هذي في خاطر كاني تي مساعد من جدو y Muhammed